ومجاث الفلوس ملقتش نفسها سعيده في ناس اختارت افتكرت السعاده انه يتجوز من بنت حلوه ذل نفسه لابوها وقوها وعمه وخلا وجرانها ومتجوزها ملهاش نفسه سعيد انا بكلمكم عشان نعرف سكه السعادة ايه يا جماعه على فين يا شباب على فين يا شباب سلسله هدفها ان تعرفوا انتوا رايحين على فين انكم تختاروا انكم تعرفوا طريق طه هيودي على فين وطريق المصري هيودي على فين وتختاروا هتختاروا الطريق ده ولا لا هتختاروا ربنا ولا هتختاروا الدين ولا لا هتختاروا طريق رسول الله وحضره رسول الله والنظر لوجه الله ولا لا هتختاروا انهي طريق من الاثنين يا شباب على فين لازم ناخد قرار لازم نتغير لازم ننقل نقله خطيره في رمضان دهو ده باذن الله سبحانه وتعالى وصلنا لاخطر فقره في البرنامج بتاعنا فقره التوصيات يا جماعه التوصيات السلسلة دي سلسلة محاوله الانقاذ شباب امه محمد اللي بعد عن ربنا الله طب الحمد لله ده انا منقبه والحمد لله حبيبي نظام الاخوه على الرجوله انا بكلمهم قبل ما اكلم غيري ملتزم انا بكلم اللي مش فاهم يعني ايه دين مش فاهم يعني التزام انا عايزكم كلكو يا شباب تبقوا من طراز وجعلني مباركا ما كنت تبقوا نور مصابيح ماشيه في الدنيا تبقوا شخصيات تغيرية تغير صحباتك وتغير النادي اللي انت فيه وتغير الحته بتاعتك وتغير شلتك وتغيري انت وتغير الدفعه بتاعتك وتغير السكشن بتاعك وتغير الراوند بتاعك وتغير الكليه بتاعتك انا عايزكم يا جماعه تبقوا مباركين اينما كل وسيله اصوات الكبوه هتغيروا بلدكم تنقذوا امه محمد الرساله دي السلسله دي للجميع حتى الأباء والامهات فوقوا معنا يا جماعه ده انتوا اللي, انتو اللي ربطونا انتوا اللي متاثروا علينا باقل كلمه انتوا اكتر موجهين في الامه ده ايه هاتوا اولادكم وسمعوهم عايزين يا جماعه التوصيه الليله ان كله يبعت كلكسات عايزين نبعت كلكسات لكل الشباب ابعتك كلكسات لشلتك ولشلتك ابعتوا كلكسات بالايميلات ابعتوا كلكسات بالمسجات ابعتوا كلكسات بالمكالمات ابعتوا كلكسات بالزيارات عايزين كله يفوق. كله ينضم لقافله انقاذ امه محمد انقاذ شباب امه محمد عايزين كله يفوق الليله كل وظيفتنا كلاجفات نعرف الناس كلها انها لازم تفوق نعرف الشباب كلها انها لازم تفوق لازم الكلام انا بقول كلام ايه انا بقول كلام الكلام ده مش هيتنفس غير بيكم يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى كل ليله في رمضان لله وطقاء من النار لازم يبقى برنامجك الليله انك تعتق من النار لازم يبقى برنامجك الليله انك تعتق من النار لازم كل لازم ندخل بداية حارقة بداية محرقه عشان نهايه رمضان تبقى نهايه مشرقه لازم ننطلق الى الله يا شباب لازم يا شباب نعرف احنا رايحين على فين عايزين عارف يبقى عارفين وجهتنا وهدفنا وطموحنا ورسالتنا في الحياة. عايزين نعتق من النار يا رب اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم, من النار. اللهم اجعل هذه الليله ليله اتعتق رقابنا من النار اللهم اعتقنا من النار اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم ائق امه حبيبك اللهم اهدي امه حبيبك اللهم انجد امه حبيبك اللهم يا رب انصرنا اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على امه محمد في هداية الشباب والفتيات والرجال والنساء والاطفال اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على المجاهدين من امه محمد في نصره دينك في الأرض اللهم يا رب ايقظ قلوب الغافلين اللهم يا رب اهد الحائرين والتائهين اللهم يا رب ارشد الغافلين اللهم يا رب خذ بنا واصينا اليك خذ بنا واصينا اليك اخذ الكرام عليك اللهم يا رب اهدنا اللهم انجد امه محمد ايقظها اللهم اغفرها اللهم انصرها اللهم اجعل رمضان هذا فتحا علينا جميعا تب علينا لنتوب تب علينا توبه ترضى بها عن تب علينا توبة ترضيك يا رب يا رب لا نرد لا نرد بعد أن وقفنا على فهاب افتح لنا بابك افتح قلوبنا على هداك برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير